Book 2 5 خمسة 5 خمسة. Ülkeler ve diller El buldan ve من لندن جان من لندن. لندرا بريطانيا دار. تقع لندن في بريطانيا العظمى. تقع لندن في بريطانيا العظمى. أو إنجليزيكُنُشِيَّر. هو يتكلم الإنجليزية. هو يتكلم الإنجليزية. ماريا, لدر. ماريا من مدريد. ماريا من مدريد. مادريت إسبانيا دار. تقع مدريد في إسبانيا. تقع مدريد في إسبانيا. هو إسبانيو لج هي تتكلم الإسبانية. هي تتكلم الاسبانية بيتر ومارتا بيتر و مارتا من برلين بيتر و مارتا من برلين برلين المانيا دادر تقع برلين في المانيا تقع برلين في المانيا siz ikiniz de Almanca konuşuyor musunuz? Hal, antum a, tetelemani Almanya? Hal antum teteleman Almanya? Londra bir başkenttir. London, asima. London, asima. Madrid ve Berlin de başkentlerdir. Madrid ve Berlin. عاصمتان أيضا مدريد وبرلين عاصمتان أيضا باشكانتلار بيك وجرولتل العواصم كبيرة وصاخبة العواصم كبيرة وصاخبة فرنسا أوروبا در تقع فرنسا في أوروبا تقع فرنسا في أوروبا مصر أفريكا دادر تقع مصر في أفريقيا تقع مصر في أفريقيا جابونيا أسيا دادر تقع اليابان في آسيا تقع اليابان في آسيا كندا كزي أمريكا دادر تقع كندا في أمريكا الشمالية تقع كندا في أمريكا الشمالية بنما وسط أمريكا دادر. تقع بنما في أمريكا الوسطى تقع بنما في أمريكا الوسطى البرازيليا جنوب أمريكا دادر. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية تقع البرازيل Amerika Güneyi Kitaplara